وكذلك فتنا بعضهم لبعض ليقولوا ليقولوا أهؤلاء إما أن الله عليهم من ديننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوء بجهالة بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح ثم من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين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 ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير القاتلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر, بيني لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين